Aïda metnâ wa kunna turaâban, zâlîk rjâ'û bâyida. Qad 'alimna ma taqqusul 'arb minhum wa 'indana kitâb hafîr. Bal kadhâbu bilḥaq lâm ma jâ'hum أمر المريج، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من voi, aur وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ei, فِيهَا ei, فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ei, وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ونزلنا مِنَ السماء ما Muuba, wakem, fehun, bet nebi, fehun, bet nebi, hienet, muuha, belha, sweet, wanna, khule, وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصهور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت وفلت من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي يا في جهنم كل كفار عنيد من ناف للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في ربنا ما طغيته ولكن, ولكن كان في ظلال بعيد قل لا تختصمو لدي قل لا تختصمو قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقولها المزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون هذا ما تعدون لكل أواب حفيد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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدى بهار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم